أربعة. استمع إلى العبارات الآتية وأعدها، ثم أجب عن الأسئلة حسب الصور كما في المثال. خطاطة. فنانة التذهيب. فنانة الخزف التركي. فنان الأبرة. من هي؟ هي خطاطة من هي؟ هي فنانة التذهيب من هي؟ هي فنانة الخزف التركي من هو؟ هو فنان الأبرو